لله الذي و ه ب الكبر لي على إ س م ا ع ي ل و ع ه ا ق <تصفيق> إ ن ر ب ي ل س م ي ع ا ل د ع ا ء رب ج ع ل ن ي م ا ل ا ل ا م ي ه موسوعه النابلسي للعلوم ه و ا ل ا س ن ا س ي ه نجل موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه لفضيله <تصفيق> الدكتور م ح ا ت ب ا ل ن ا ب ق د ك ل م ة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس م ث و المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى ا ل ج ن ة ز م ا ر ا أ موسوعه ا النابلسي ل ل ع ل و ه الاسلاميه I、uh -huh.